الحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد يقول الرب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنَّ يَسْقَفُكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُ وَأَلْتِنَتَهُ بِالسُّوءِ وَأَذُنُ لَوْ تَكْفُونَ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 إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم تَعْبُدُونَ تعبدون من دون الله وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِلْرَاهِمَ لِأَبِيهِ لَا أَسْتَوْفِرَنَّ لَكَ لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنذنا وإليك المصير رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي هِجْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قَرْيَتِهِمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ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 انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وضرا على اخراجكم ان تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ أَفُمُ الْمُؤْمِنَاتُ هَاجِرَاتٍ فَمُنْتَحِبُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ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 ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذين أَلَتُونَ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا عَلَى أشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولاده ولا يقتلنا أولاده ولا يأتين ببختان يفترنه بين أيديه وأرجله ولا يعصينك في معروف.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 قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم تبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون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 يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم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 عشر كان عشر كي الله أبو قلت بني يتضبادوه وحونك مجهي عشر رضيه نوسه لي ونسف سنة تفصيره قرآن الكريم كأه وحونك كوبا يهي سورتي الممتحن وصوف لمدة سورة أدبوك كوبا يهي سورة الممتحن وحيكمك عابنت الله علم بإيمانهن يمان دونتا يكون و رعبان تحت صوره المنتحن وصوره الhedenalo ترسل الصوره ده قرانغا صوره الhedenalo صوره المنتحن وحين كمتاي صوره دي, سورة سورة دي انت سو دغاي عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره و كنولا يريدها يصدق يتمنى سورة الممتحنة بالله باتيواتنا أدى هذه السورة وعن سورة تنقل بالله بايها بسم الله يبا وينمدعي الحسكشين الليه الرحمن الحريس قيله أونك وذا قارتنا حريسة الرحيم المدقى رهانا اذن حريسة سورة الممتحنة وحايله يتسبب النزول أي قسوة الدكتاء حصولك عليه السلاة والسلام ألوين بأبابه لي خير ما كون لما قالا سيكر سو يئنون الكازو مفاجئ يكديس كونوا ورك كفلو نبي ربي سحاب جليله واحاط بنا هذه البلطه اللينه ان كدل من قريش شجتكو او اجري اروا يحاصب كلها مكرمه ايش ذا سيد أبو بكر يا عمر يا أسمان يا علي أو كله إن كلهم بلت في مخدات غراب أو قلاه أو هي كسوة جاين داد يدويا ودور اللوج هاي بيسو. إذا عمر هادوسه يدكوا هامر كي هو روا قرش خرابر وس انقره هي وحشير ورجالن تاس هاد قرش ورجال شيء حكومة بادية وهي أهلية أولاده أي أدويه مك المكرمة كوجوعي أتعكون لقطاع بلد قريش وقصي ثلاثة وقول في ذلك ورقد بلبك وجدي نذكر كلام موسى النبي دفاتر من تلاه كائن موسى دريني من حاط بمن أبي بالطلو كقارن ورقد من حاط بمن أبي كتمد إلى ناس من قريشهم. قريش وريش بينه ورقد وصوتا يخبرهم البعض خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ذنكر جينا مذنكا ورمايا حوله الرسول كيدي لما قياهي قل بقى اللعبات والأيدي انتظروا هلين وحاك قام الله هيدان كقبت ناقابه او جدك هاي سيبو يسيطها ناكتبوه وين ومن نكودي با ياب الله النضاك وبعد قال انا ووشيه وحاك ورقته انا قيده كما هذا يكو اعتمالك لو اكو اميه ويدي كما هذا يكو اعتمالك اليهين نحضوه انتهي قرسي اعتمالك كلها بطيب فلاني اللهم أمام الهديكة سعطي مدينة المنوّة فهوضة خاخنة اللي لا اي ما رايزه ايه وحيي بس هو بناه ويمين قلت ليرسير بافاكتي القلت لانه وقلت لك اوار بيئي ناك تاسان اللويبي نبقى حقي رقها بويا علي ابن ابي طالب والمغداغ بن لزور والزبير بن العوام حقي الويقان لفردفولدة ايه كعلا كسي ويقاني ايه يا راي وخلينا نسند على فراس قفصها خودة الخاخ من غير أنا هاي حتى جينا كف قدار كتومته إيجادي كأي وقت المرة قبته وارقد ووتفتاس قبته سيد الله ولا يمشي سو بنوش أيادي لا تأتي ولا جبان ومسات اللعوب بدمعه هي أقرب في اللو تجاي كأجودك ما ليكين وعلي وارقدت وداك إشلنتي وهذا فرسي وارقد أنو هذا يوألي دي في مدينة لمعك اريد حكمه حيدر الله عنه وارضاه واجعل الجنة مدوى هذا الذي لا يحكمه حكمه لما النبي قالوا الدير او خوله وركيس الله عز وجل هو ما كذبت ولا كذبت ان الدائم بي شيئين بيننا اللي ما شيئين نفس ان اكتب والله لو كنت ما كذبنا ولا كذبنا صبانه بانهم مشاكل أنا اريد انكم ما انا شيئين لا تخرجن الكتاب أو لا تلقى يا نفيك أما صابحي ورقة دواد وضايح أما على الله هذا ما يشعص بك هذا ديارتين داديك دعالي دا يديرها نانتا وهذا يسعلي ويديه واذا لا شيء باطلك أمام الحق بسمتها أي كرب مالوصا عليك ديارناتها لا قاوية مريها ذو مبالا فتشلها لنسمي هذا ورقتك مضايح قلقص باطلك وابا بأي ناكتي دا ورقة داتي بينك داحد وضايح أيهي كسوا ابن حسين سبحانه ورغده اللي وسعليه قلتانه اللي اغريه حاطب الله يا ما حملك على هذا يا حاطب سبحانه قل كسيه وروح المحاك ولا ما لا تستعجل علي يا رسول الله يعني من دخل عيني تسيبه اللي ورشت يعني اللي وفو داري وقابوه يرقاله وصحكات ري قال ابره ادوذاتي سانجي ايش عروري حاطس بايقاجي ري قريسا شاكتان كواها إلى إلالين إيسان مجرين حد أنك ولا له المهجرين قعل بيودان في أغي مادين وحوذي الله مدوان كرو قل كهدان قرابة فوريا شكولها أيها وحان دمعي إنان أهرينتا كالمكالكتو وحيقون إيقو من ديني ولا حبا للكفار ولا ردة عن ديني مثل أهرينتا ومصرمين سأتنسمي فسولكم عليه الصلاة والسلام وحويري صدق منك من هذا قمام العمر مالي يا لواء دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق وعنه دحق بنا يقال يسرت انيك المسلم لا لقنت انك ردين بأي ديس حويري انه شهد بدرا حاطم رجل بدر تريبه كجري وما يدرك يا عمر لعل الله يطلع على بدر فقال اعملوا بما شئتم فاني قد غفرت لكم حاطم من اهل بدر وحققوا من أي أية داول كذا دا عنانتم كسر قلب زنت علي سأدعنا الله راحد لي الدوفكو قالين أومدوا وين علي قولوا المولى تبارك وتعالى يا يهال الذين آمنوا كردي إيمان لغويا علي والله سر إيمان كثيرو سرعي علي كلك قفمو منك دعيو مسك الله عللك لو قلت على عمر إللي يري إنه شهيدا بدرا وما يدرك يا عمر لعل الله طلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم من كان دفكي إله يري انتي بدرت افتيله دافو كجيري أمر عدخبي أمر هذه اللعنة انتي حاضب دعوة دي سوى الله أغبالي هاي يبين أرمي فيك هذا الشي على الكدون تانمرك وفقا مؤمنك حلالين أيانوا آهين انتو ألكو قال حوايو أو رسولكو قال حوايو أو مؤمنينكو قال حوايو انو قال لك كالقعل طمو سر قال الله يارفو خوصا مسلمين توسيبو إن ينصحني أنا أنزل قال تعالى خفوا حميري أيها الذين ضلكم أن من حداهم ما يجو لا عدوي كيانا عدو أن يباك إبنيه وعدوكم يابون كان قالوا تعنيه أحد ندا إلى حسن نجف الله إلى النجورب كذكى حد إلى يعدو وعدوكم النبي إلى حداش لمريء وقوله قالوا عدو للكافرين عدو لعنا للكافرين وإياي كلك إذا ما يسفك أن يكون دارين لا تتخذوا مؤمنين حيا لنين عدو أنك إذا إنت إلى علا إذا إباني سي وعدوكم إذنك مؤمنين تانا إذن لعلا وهم الخفاف بجميع أنواعهم والكفر ملة واحدة كالسوء لياي حلق السود مصر من سوء لياي حلق السود أولياء جعل الذل إيرتانو تلقون أخدا إليهم إيرا بالموادتي بسبب الموادتي كالج علا سربت أتسرى المسلمي مسلمين توصي قرسي رجعي أتقال جعل سربت قالذي غردا ثبت قال خبر مسلم غشيتان وقد وحلفا كفروا ابنية بما قرآنك جاءكم يديم من, من الحق كملا بيني ما حدك فليسن يخرجون وعيما كبعيا الرسول صل الله عليه ومجاه كبعيا وإياكم أيها المؤمنون الذين ما كيد كبعيا وما ذنبكم إلا أن تؤمنوا بالله ربكم سبب كلا ينكم كبعيا إلا أنكم قانصان وعكلا ما أن تؤمنوا لأجل أن تؤمنوا إن أدرم هذان دركان يا الذين كوا أريج بالله إبروين ربكم ما إن كنتم هددتم من انتهين خرجتم كوابعي جهاد الدعالة مي في سبيل أنيك إبراهيم وداري إذا قلنا هذا لغو دعالة مايو ما هم خلاو دعالة مايو ما يو علا دينا يؤيي يا وابتغاء مرضاة أنيك الله خالد نمداي ده خادين ثي حد فلا تتخيلهم موليا قال كعلى كذلنا حريرنا الله يهلكنا درجنا هطول درسنا أن تسرنا قرطانه إليهم قالا ذو ورقة بالموده بسبب الموده تلقى على سبقت حدثت كديدا وانا ايدا ايعلموا بما اخفيتم واحد غريزا حدا بورقهت المعلوم وضح دوبي وانا كان انا كشف بما اخفيتم واحد غريزه اي وما اعلمتم واحد مديسان ومن روه يفعلوه على سميه ومنكم يدن الى كميدا فقد وحرنا قل ان الكل مي سواء سبي وددي عديده حداه إنه كل ما يهبل حتى يغفوكم حتى يغار قعن تيدم كليجا يكونوا عيانا لكم يدينك أعداء عراليان ويبسطوا في ذناء ين إليكم يدينك مسلمين تا أيديهم قام رجال كذا بالقتل والضرب إن اليدم دلان يدين قرا عن وعاصنةهم عرب يالكذا بالصوئ والشتم أفلقادي يعي أي عرب يالكن يدين كوفي قاعدنا نقرأي الدل انت عوام الضفنو وبدو وحي قال دجعليهن لو تكفرون ان تقال إذا كما كفروا فيما تجعليهن هذا سببك يا هاي يا وحسا ماشي نغزل اندريا ليني عرور قال السيدة عيسان لن ولا أولادكم عرور من الكافرين قال كامير شيء يا قرآءا هذه أو قارئ أو أي كتارايان مر يوم القيامة قيامة ما لين يفصل وفي قراءة يفصل وظل كردينا بينكم نعدينا وأنتم كف كبقية المؤمنين في الجنة وهم كبقية الكفار في النار <تصفيق> كل خو واحد كبعيا مجرى يوم القيامة قيامة ما لين تذيبه يفصل أي بكرة صارا بينكم دحقين والله اعبوين بما تعملوا وعطا ما ينسان قول يا فحل بصيرنا اللي وجدوه ها ليس يا ايوحي فيبا دقايا قال الله يرغب في سميه سان عالك سقول له وقاض يا ايها الذين دوتوا امنوا حقا رميه لا تتخذوا هيا لنا عدوه انك اعبا علك يواقالذا وعدوكم اذنك علكني وقالذا وانك اعبية اذنك مؤمنين البين قال كأن جالوا قال كأوحن أنا جاء إلينك مدنا وحقوف لي أو إنه على إلينك واحد جاه ال الذي بياه إلينك خقيم بدلنا واحد قالوا جاه ال الذي بياه أولياء خيالنا هو أضل حريصا أجي على تان أو كرقار ويدسات أما حوش النبي قر صدق واي وما يتعلق به فأمر مخاطر أفن آب العرسول وحيدة لغاكو سابسا بالمودة بسبب المودة كالك على سببتها أخبرك الرسول خاصيك أو شاكيسان سابع ذي عشان صدا وقد وحرون إن الكفرون قالوا بينه بما بيكون كفريا جاءكم إذنهم من الحق القرآن كان مآآن كبدا أدر ميزنتهم أدر أعزنتهم يقول باني يخرجون البيحية الرسول مصوبنا هنلا بحيا بلك كل شيء يا أقل كيسي أبي يا أهوه انت سأسروا أدكنا لأي رسولكك بحيا وإياكم إذن كمؤمن انتهى أي ايدا يديا واحد لهذا إذن كفر مروجيا إنت إذن عريري قليا إذن كو قصدا محاد بل أدبا سعوتهم محادا بالله إذن كدقي أن تؤمنوا لأجلي أن تؤمنوا إن أظروا ما يسين درتا أيها الدنب اللي إذن كدقي والله إذن أرينا بلاهي هذا بوين الرميزان ما خوين أبوه الله يشفع ولاديو أما الله يشفع يا اللي هي ربكم إن الله يعين أبو رئي من ملاهي سباق الرميزان بع اللي ينكرون الله ليتمايا ما تبريك على سيده إن كنتم هداته خرجتم من أحد تجادم تعلمت في سبيلي أنا جابه وضده إذا جده هذا لجده تعلموا لإِلَّا كلامه أنا كلامه إذا كنья لا تجعلن ما هذان فلا تتخذون أولياء فلا علاقة لكم بهم حري الأذليين لماركو وهم كفار وأنتو مسلمون تعتمدون على الله ويعتمدون على الشيطان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا حق عليه إنك إن كنت مذاتي خرجت جهادًا في سبيل وبطيقاء المرباطي أنا إيباها في اللبه إذا حتى أدوا البحثين فلا تتخذوهم أولياء تصرون أدريد إيسانه <تصفح> تصرون إليهم قال هذا هذا خبر رسول الله يكون أدريد إيسان بالمودة السبب المودة على سببته وأنا علم أعلموا ما أغفيتم أحد غريسان وما أعلمتم أحد ومن روح يفعله وحاصنه يوم منكم يدينك يدينكم إذا فقد حارونا والله إن يكلوا ماي سواء سبي وتدحق على عاكبي أي يكلوا ماي يثقفوكم حديق عن تيدن كردا يكونوا عيان لكم يدينك حدا عن عراليا ويبسطوا ويثيرن إليكم يدينك أيديهم عن يا خالد في القتل ربي عن هذا يدين كردا قل إياكرا وأرسلناهم عربيا الخالد حما أي يدين في دنيا بالسوء وما بالصبر والشفة أفلق أبيعي انت عصبياً وفوق ذلك انت أنت عصيفاً ودوح جعليه لو تفر تودون كفركم بالله إلى هنا تبين سب يبدونايان وحلو بطن تفأكم وحين تري ما يش أرحمكم قال رجالك إن قالا ولا أولادكم أروك إن قالا ذا محي واحداً يوم الغيام قام لهم ما يفسلوا اي بكالس بينكم بعدينا فقم في النار وأنتم في الجنة حرير بن مليك دين والله اي بوين بما تعملوا وعدقوا ليفعلوا سمعين يسان بصيروا ألا وجهد إذن فرانا حسابة مدونة إذن كان أفال مرندونو قد كانت لكم مصوة عسان قرمى إبراهيم قضيتان أبو الأنبياء وإمام أهلي توعيد وشارع أمور الحج وأبو الضيفان إبراهيم الخليل عليه السلام محاذ قد ينالجين وأذوقس إيا رأيكم كدر شيء إيا قانا ضمان تطبنان كاكما رأي دينتنون أي وافق سنتعي ثم أرحينا إليك أن من ملة إبراهيم حنيفة في أهم قد يدي إن إيكان دعاتي لكم أيها المؤمنون أصواتهم دياسو دي حسنة ونقزا في إبراهيم إبراهيم لقود اليو والذين أخيار لهم ذلك معه إبراهيم لجرسي إذ جرت ألقوا إبراهيم رجس إذا لقومهم شر خداشهم وحي إذا إن أنجذروا آو بلنكسانوا مرنعي منكم إذ إن كان كردا إذ إن كردا أتعبدون عبدا من دون الله إب كسوك كفرنا قالون أي من بكم إذ إن فَإِنَّ كَكَوْرَيْنَا وَبَدَا وَحَمْغُ بَغْضُ بَنِينَ كَيْل بَيْنَنَا أَنَّكَ هِيَ وَبَيْنَكُمْ إِلَيْكَ غَالِدَ أَذْدِينَا الْعَدَاوَةُ أَلِمُ فَيَوُ الْبَغْضُ أَر أَيَ بَغْضَ نَفْسٍ وَبَدَنَ أَبَدًا وَلِيَغْزِيَ اللَّهَ لَكِنْ نِهَايَةُ هَذِهِ نِهَايَتُهَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ هَذَا النُّوُتُ نَذِ مَشَاجُونُ وَإِلَى أَنَّ إذا أمنتم بالله عز وجل فقد زالت العزاوة بيننا وبينكم حتى تؤمنوا إلا أتكرهم عيسان بأن ألئذ للنار بالله إبوين وحده كليس فإذا أمنتم بالله وعدوا فأنتم إخواننا وزالت بينا بيننا وإحينا وبحينا وباباي حكا وحكارك داي الكافر إذا أسلم كوحي الحمان يصلحا وبابا داي وصدق الله في قوله كل الذين كفروا إيانتهوا يغفر لهم ما قسلت مرهب دائه إسلام كالقل قال لما دماتي كفر بندرترتر مرقى سوقان كاري إبراهيم محنرو رأي من باجرة أذوقي آزر وقال أو أوكا قوصي أيو استغفار باللغادي قوصي سأستغفر لك ربي إنه كان بعفية تاعه قد يننا ومضبنانا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان لي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إذا ماتوا على الكفار وهم في النار مبنى النار بعد ذلك استغفاري وحى إلا قول إبراهيم إبراهيم هذا الكيسة وإذا انكد يلي قولي آبيه هذه آزر لا أستغفران لا أفضل بايا لك هذه وفعلا نفذ هذا الوعد في قوله واغفر لي آبيا إنه كان من الظالم في سورة سعرا أيو كي إلى الله يا إشغلا كلك قال إلى الله ودافع ما بنانا قال وحلي ودعين كرا الله سوحنوني سحر ظهر كلك سحر الله تم دفعه لا يا أريد وكربتهم قال ما له إشغلا إسلامك يا بادانو الله بريم وحدم بها دا الغنابايا كلك الله سوحنوني الله مهد قومي فإنهم لا يعلمون فبنان لكن الله مغفر المسركين لا ما بنانا إلا يرى المغفرة والإشراك أدبوا كلفغهين وصدق الله في قوله إن الله لا يغفر أي يشبك به ماذا فا يكونوا اللغوش مالك إذا فترموا مع الله إله مشرق سيدوني كارتا وقد قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يسعى وما يشرك بالله فقد بل الله ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار إنه من يشرك بالله ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطفه طين أو توي به الريح في مكان صحيح يا أبي يا أبي لا استغفرنا لك أكود بدافد الباوية وما ما ملكمان لك ذلك من الله إباوين عدي من شيء واحد ربنا يا ربنا إنه تحيب مقالة المسلمين أما إبراهيم يقول على قد يناي قبل بصورة قلو دعاة مدنب ربنا يا ربنا أنك الرب يقولون عليك ذلك الرب يقولون توقفنا ومسكنا ومتلا سارنا وإليك ذلك إبا أين العربنا كون نقولون وإليك ذلك إبا حقا أيها المصير وحشاها تيو خبنا يا ربنا, لا أن ربنا يا ربنا أنك الرب لا تجعلنا هالنيالي فتنة بل بالذين أنه فتنة بات كفاروقة واغفر وغفر لنا اللو نغلاف ربنا يا ربنا أنك الربنا إنك أنت هذا العزيز إله الدوم دي سكاء لكم العقيم مامول ونفسا باتعيد مرلافة لقد كان وحيدين هذا لكم ودينك فيهم إبراهيم يا رجيس إزوط أصوة غيرك لول أصوة غيرك لول أحسنة ونقسم لمن بيوهاتي كان هذا يرجو مدفلايا الله إلى خير في واليوم المال الأخير الدنبيس سني الدنبيل لا فخفك في لها إبراهيم يأكد إذا الرجيس ومن روح يتولى جهسته وإن إبراهيم يأكد إذا الرجيس يأكد إذا الله يدوينه هو يبقى الغني عن خلقه يمكن أن يكون هناك الله يمكن أن يكون هناك على الماضي قد أحرنا كانت <أتصفيق> هنا لكم بذلك أسوات دياشة <أتصفيق> حسنة ونقزن في إبراهيم إبراهيم أبو الأنبياء قد يسلقه يَوَ <أتصفيق> <إيه> الَّذِينَ معه <أخيرت> مَعَهُ إبراهيم لَجِرَيْتَ قَالُوا قَرْتَ إِرَادَهِ لِقَوْمِهِمْ فَيَرَهُدِي وَحِوِ إِرَادَهِ <إن إِنَّا أَنَّكَ بُرَآ ونحن كان منكم ذلك ومن وحدنا تعبدون عبدان من دون الله بكسوك كفرنا بيننا بكم ذلك وبدوا عن مغضي بيننا أننا ومن بينكم ذلك بعدنا العداوة النمو ووالبغضاء عرو أبدا جوكتا ولكن يالله كنت أكثر تؤمن إلى أدكره ما قول ليس لكم مسوت في هذا القول إلا قول إبراهيم إبراهيم هذا الكيسي قلت أن كد قل قولي أبيه أبيه لا أستغفرنا أبواتاً بالأفضل بايا الله كاذي وما أملكه أنا المايير لك هذه من الله يبوينا من شيء واحد حقي سيدينك أنا المايير ربنا يا ربنا أنك الرب أنه عليك هذه الرب أنك لي أتكرك أنت وإليك باكلك لا إلى غيرك أحدك لدنك ماليين حيان أرمنا أنقمي وإليك باكلك يا المسير وحشاهاتي فبنا يا ربنا أنك ربك أنه لا تجعلنا أن يعلن فتنة باله للذين كفروا أنه يعلن حدي مسلمين تيقال هذا دقالما ويقال هذا فدن الله رمل مسلمين تكانت أنت اللقون لوحكم بعض لا الله حكمه أنت أنت اللقصر الله قال يوادعي فدن بعضنا قال ذو مركي مسلمين تكاد قالا من اسمه دني أنهم على الحق والمسلمون على الباطل لبذا فتنو سيرينو دين قالوا أنو قالوا ولنا كجعسر ريم أن جعذان حكمنا إسلامنا نجينا حديثا كاتكأننا إلى هذا نقول هذانا إنا إيو هذانا كاتكذا الشيطان بيقول لها دانا ايانو هنا نحقو جلين بي مودا ايان أبقى الله عفاول إيمانكنا وها الدوبصان ايان بول تحبانا يا ربنا أنك الرب لنا لا تجعلنا هن يالين فتنة تنبلو أي للذين وحين نقول فتنه بان كفاروق قالوا بي سيم نقول فتنه بأيانا حتى انك اتشابه هنا اسمه هنا يحقو أما وحين مسلمة أي قعان وكأنهم يقولون <تصفيق> أنهم يقولون <تصفيق> أنهم يقولون فتنة تنهنكيه الذين وفتنة كفروا قالوا بي واغفر لنا إله نولاف ربنا يا ربنا أنك ربنا نوينك هذيك أنت هذيك يا العزيز والله دومه دك لقد وحارونا كان إنه هذا المسلمون فيهم في إبراهيم ومن معه من المسلمين وحايدينكو هذا قصوة حسنة ونقزة لمن بيواطي كان هذا يرجو من خيرك في الآية واليوم ماين خير في الآية الآخرة دم ومن روح يتولى اللي آخرة كجهة سدي فإن اله هو اله الغني في الله إله وإله الغنيه اللأون في سكاوذنا العميد لماهذيون عسى الله أجعر بينكم هذه بشارة عظمى بشار وينه إنه هو أنه خاطب إيه والقدس يوحيك لعي أداوديك لعيسي رسولك عليه الصلاة والسلام إيه قرش مكة والمدينة أداوديك لعيسي إنه هو أيها بشارة وانتينيد سلح الحديقية أيها ارتد سودك تي أما قراشت كلك واحد ما شام وقاته مكة إلا وحوه وسهلا أداودي سوح بكواه كلمة عصى إذا كانت من الله أي تفيد الحقيقة ثم يفيديني كلك كفر يهدو الزلو وأي هرمك المؤمنين نغضا إن كلك عداوذين لما تقع لنغضا محديدا كلك أي مكيا مدينة إشكو درمان ولا لن نغض في دين الله قال تعالى إلى وحي رعص الله إباموذا أن يجعل إني يال بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم ودعوك الله منهم من الكفار كما ذر مشركين مكة وكفار قريش مودة خلق عليهم يلو سلول عكرا إذا بأي هديهم بأي هديهم من الإسلام فيؤمن ويسلم ويكون مثلكم كالمؤمنين تماما أي سورة قال والله ابن كسر مكة أصلي والله ابن قدير وحط محل جد لا يادر كليا والله إبه قدير أرنته واكرة والله إبه وفور الله أدافر بضان للتائبين وهذا يقال لماذا ذكر نغضا شرمك وعلوما يصبح فعيم بالمؤمنين وهذا يهبرهم مؤمنين يقولون لا ينهكم الراحة. السياسة الخارجية للمسلمين وحذرك دوتان سياسة دا دبادها لدك المسلمين وحي قال اه دين دبي اه دين دبي اه خري حليه لنا لكن وحي قاله إن وليه وإذن قال ان وليا وحيد ان الله حتى اضرب اغماس دين دي وينا غش مع قال تعالى الى او غير لا يهاكم الله الذين ما يو عن الذين كوا ان لم يقاتلوكم اذ ان دغا لمن في دين كو وان دينت اذ ولم كب من دياركم. اقل الذين ان ان كب انت وبروهم إن ندوسما فشانو وتقصد قرصورتك الى تقرعلمي او اخرجوكم من كدعشل من دياركم اغل الذين اولاهر يحيرون مصنميهم اشكعسي على اخراجكم سلودن كن الله يدن كبل الا يدن قمست الى غيب إن انت ولوهم ومن روح يتول لهم كوا كولي ج فاولئك ومن يقع الوالمون كوكار ترصيب أصلا الله إباموذن أن يجعل إنو يالو بينكم إذنك إيا وبين الذين كو ودعضوا له أديتم أبلوحوا ليتنتينو منهم قال في قراش المكدقلين منهم مودة كالقعضة لحدينا يالو فضعناك إساء الإسلام وأن الله إبوين قدير إلعى كارتاس أيهم أقوآهم غفور للطائبين الرعيم والمؤمنين إن ترومي سيودا عن عارس بدون اللا اللَّهُ الله اللا إذن كره بما يو عن الذين كو يحقوا أن لم يقاتلوكم إذن لدك أعلمين في الدين دين كأن إذن كردك أعلمين ولم يخرجوكم أن إذن كبحنين من دياركم أقل الذين أن إن دوسما فشانوا وتقصدوا كارسورتانوا إليه المقصود بتكلم عدالة دكتور سعودية قرثركة نصفيين جوا بيجي الجاي إنما هو حكمة إنها كون الله الله وحيد قريبة عن الذين كونوا عقلا قاتلواكم إذا تجالماي في الدين إذن كلا تجالماي الدين كلوته إلآخرة يو يومكم إذن من دياركم تلقينا أولها روس كالمستحي إسجدت سعي على خراج يومكم إذن كلوته القصيدة الله إذن كبرحين لا سكر كرسد أن تولوهم إن اتكوليها لتان قوى ومن روحا متولهم قوى كوليها شا هو كالده مسلمين تخربت كوليها شهوم هي وعلمون كوا كردرسد يا أيها الذين آمنوا سلح الحديبية مركي اللغوك لنا قلنه قال رسول الرجل سعيد المدين كلها مشركين صلح الحذيرية والحذينارية وحي كي مادة لنكا النبي قال ذا وي مادة إنان لألينين وحي قال ذاكاتك المسلمين تأذانا إن لسوا عليوا وحان صلح لقو حسن حوانك نام البشر بو النغضي يرى قرصها لها نبقى نوها أوقعي حوانك اللام حسن أمه كالثوم بنت عقضة بن يظيم معاي أيها كتكتاي ماك المكرمة وعياك تري مدينة المنور ولا لك إياه ولي حمار إياه ولي باكدة وتري أولي البلك وراء تنصص الحذائية خدم من جاء منا إليكم ناعري قبل قبل حمار قال لما شيء آية جبها ثمن وعوي قفكم من ذمها جلدها مرهد المدينة المنورة امتحان بالغ هذا دا يا دارنا يا وحال إليها إبنك إذا كنت أرى إن هذا خلاف منك في قبيعة قوصة تيدرتي ولا جعل أدني المسلمة جعلها تيدرات إن هذا لفضان مدن أؤمن إجل الله والرسوله أتمن كنت أرى حتى كتابك الله خرج به اللوحينا وحين ننك أنت بجوغي كصو بحثته كباحي حق فجمع أهدى سلحة الحديبية أيّها عذارى أما هوانك حق هذا كي ما دان سدوا كلو قل قصر سبحانه يا أيها الذين ضط عمَّن عقر ما يي إلى جاكم أذين ما دان المؤمن كبل إبر لكن يقو عن جاره بحثا أو قرّي خمّي كسر عرري ولا دارنا سببك كوكيني وما علي ناقديته وصدودي أنا غوطي من الاستعيلين يا الله إبر أعلمهم إيمانهن إيمانك الله أفين عيمتموهن حداد ملاذك ملسان مؤمناتهم إن يهيم كواي برهم أيه فلا تجرواهن حوالذي نقالذي لا الكفار يا عيلينا قبله سببك وعوي هو يا الله هنا قبله مؤمنات كلام ما بنانا أضاء حل حلال لهم قالوا على الماء إسلام كإسلامك إسنو قال يا أي حيرك جرتي ولاهم قالنا ما يحلونك وحلا لهون كبرهم مؤمناتك كل ضيعي إش خلافات أيش لله دينه بنغري إسلامي دي باب باب سيجوركي تصلح ماكبح سيل يلاي واتوهم وحاسسا ما وح خرج أي فقوض كل ك إجدر الله فصله حتى بمدخولتها حتى أم بل رأقل قلينا سبحة سبعة روصة عليكم كرك إنما أن تنكحوهن إنا مهري إذن كمؤمنين تاقب ليه قرزتان إذا أتيتموهن حداثين أيسان وجورهن مهريا الكوض إذن إذا الحق إختان ومركا اللي حق ماليهذي وقد كان هيرن كيسوا بحساتي أترى ما يضب ليه المؤمنين تاقيمتها وألا ماموس هيا أقلب الله سمعين هيا idinka mar kamoon ila tan naage idinka baasoday oo gaalo u galay xarigooda haysaniina wala tamsiku wala tumsiku kirekrelu ha ku dhagina nisaamil fawaafiri ma baa idinka gaalo bay ha wanimado ha haysaniina haddii aad cidadii ku soo islaamin qala goode sidada ay gaalo uday ayya daraqi baabiisi ninka u tarte gaalo waxa xargee warsada ما أنفقته وحي خرج يدنا لها قب حسان قال لي وقالوا ورسده وليسألوا إيه إنها إذن وإذن ما أنفقه نعلا لها كسو قال لي إذن كإذن يمن وحي خرج يدنا لها قب حيان إذن نها كل ورسدان قب حيان لأعليل كمجلان سلحك الحديدي اللي قسموا يجلسوا عريون قال لكم سيدا سا حكم الله قال لكم دونكسيا بحكمه الله قدوميه بينكم دعينا والله غالا عليم الله قوم بضل قدوم لي مسلم يا غالوا مصلحه يقن حكيم ما امر ولا سير هذه مركه هل مثال بادي من, من أي مسلمين ناصي غالوا بيقدر خرج خرجوا انه لو انت غالوا خرجوا علين امان لغا غاري ايها المسلمين كي ورا نفسي دا شهيدني كمسلم كأك ترتقي غيره هاي كسبا إنت لو أرريك أنت لو قديش فيو ليا يا من نفسي سباليعين أيامها نفتن قالوا يا قبل اي اي قبل يكوجي الله رسينا نفتن خني ماذا إنت أنا لقيبيني أيها قدر كربعي لقسينا على تعالى فلا وحي وين فاتكم هذين الكتابين هو من زواجكم هو انكم اذا الى الكفار هذو قالوا جنكادو او فعاقبتم اجل قبيسان فاتوصي الذين ركم مسلمين اي ذهب مثل ما شايوا اللهم ايافقونلكم فيين كما قبل ان لا قيد وقال الذي به إلها أدعو من يومنا الرميزان إلى هواكم رميزان ما كان عبد الزميين في نقص في ما علنا ما قبطوا امر هدا الرميزان كعبد الله يا الذين ذكرتموا عقر رميه اذا جاءكم هدا اليه مدن المؤمنه هذا البر رميه مهاجرات بحث ديغا قال دي كل مادان دام فمتعهنهم فسد سبب كايو فإن عَلِمْتُمُ الله إلى أن يعلموا أذى البذل بإيمانهن لإيمانك ومن صفات القلوب إذنكم يوضعون كارتان إمتعانك قادة ألا هو إبا أعلموا أذى البذل بإيمانهن إذا إيمانك وذو فإن علمتموهن هداء قاتلين مؤمنات الإباك والرميين فلا إلى الكفار قالها لا هن قبرها ما حل حل, حل. ولهم قالا ذر ما يحلون أقوى وحلاه لهم قبلهم من أتى واتهم سيا خرج كي أنفقوا قبلها كبيحية قالتي كي خرج كيسلا سيا ولا روسايا حديثها لما تقولن بها أوقف اللقول لغم جريتها إذا الله يا براعه الراعي علاش الممكوجلا مسكوا مجلا حدا نراه قال اللي ولا جناح الدنبي عليكم قرت بما ان تنكحون لنا ان جبدي غرزتان الى عتيه تموهن حدثي ليسن شرضي فجورهن فريالكود ولا تمسكوا اكل لانينا لحسام الكوافي ماذا قالوا لي حوالني مضد هايسننا بس ماذا و حريرك لبد اسقطتك دحايا اسم الله بالله حد يناقضوا قالوا لي اللهم اني احتاج كسو نقود ما وسروا وجي ما هو الحياة أنفقتهم بالحسن وليسألوا إذنا هاين ويديا قال هذا ما أنفقونا له هاين يسوى قلي بإخراج يكون بحيا يالكم كاسا حكم الله يقولون إباء يحكموا إباء قرنق بينكم نحدينا والله إباء وين عليم الله أقوم بذن أدعومي سيما صالح الله حكيم مامل ونسان ومرتبل فاتكم أيها المسلم هذا كبع صدار شايموا حاسسك انك مدى الى الكفاة حتى يكاراتي ابحسدان وفعاقبتهم اجبك بيشان فأتو سياء الذين رجز ابد ازواجهم هوانك وضعي كاراتي ابحسدان خرجنا ان لا اعلمين مثل ما اشياء الله مدى اينفقوا هوانك كباحسده يكون بحيان كفاقبت يغني مدى كسياء قبل القسمة فضعي قيبتها اللي قد رأيها نسيبكس حتى قيبتي سوصو كشو اتوان بيو النقط الحاسن ما مجرتو وتقول الله الله الذي الله عاد أنتم يدينك به الله مؤمنون الرميسون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات تنسوا الحديبية أيها مكة اللي يمين بيعة النصافة اللي لأهوانك والنبي قدارنا يفتحون قوائي قليل جري ومرك اللي كل كو مجتمع مسلمة. Kolka lallisa jarrimaa legaalatega la lemmall. Sia ei shera siukunno koto, mitutkin jo naviva, jo ila aromaiso, ila herkkiä Inta intia legaalatega lemmall, jo jo johan naviju, naviju, johan johdon, johdon, johdon, ei johdon, johdon, johdon, johdon, johdon, johdon, johdon, johdon, johdon, johdon, johdon, johdon, johdon, johdon, johdon, johdon, بيللهي اي باشايا وعقاله اولا عقيدو لا هو فايا ناغون شيركغاس هيي الله وبحمده الله ثم يقانا حصل لا دارينايا ان الى اي بووين حقي شاخله قيب غليني خواني اي باهين كوتاسا نغو دارينايا لا بو وخا نغو دارينايا بايا Lama okara saka janka edep darroda, kolka uvala yasrihna, markallabad vahaa laka darin, vahva ineyyyan hadeyn, saddeh vahaa laka darin, vahva yeznin, minindin laysanaynin, ummel vahaa si aijjilat, ila haladina wakadha isa, hudurina wabaa hayyan, hapuraan laa koynnu iitaka badanbaadaranek, tafadet bulkseda siwa baba isa, kolka Zinada marka sadahat, laka darina ya, أفرحوا على قدارنا يا ولا يقتلنا يندي لي أولادهم عروت وذانا يندي لي عروت يدلي زيد أول حمال جرعة يدوم أربعة كل كواحد جاهلي ياي الماء بلا دليل ماء يسوع على الكوجة دوية كرني انت الله كرسيه لا سوري دما يسوع لا شيء كفدار كل كأذنا فوجئني إلا دليل لا مأجلا على قدارنا يا ولا يأتينا دنا ينلي إيماني bibtariin wa'd sokan tayoro do ay gasa adaf injilato oo la uso otifiyo ayni ka raftaqo nabii jeeyi kulka sayidat ka nabadi soniman kamida ay oo qanjira dad idin ku soo baxdartay iyada ina ban baajaytay walla ga dhariinaya لئلا وخا لا داارينا ولا يعصينك ان ينكو عاسين في معروف ونا او احكام في شنتاي ما خيار باللا ليها و خي واجب اما سنة اني ميل مرينيا مخي محرم اما مجروه ان الكف وكانين ولا صيام النياحه على المي قف مركو دندو قيلد رنجير يا و خي شوبنجير وخا ان يردواني شنتانا دومك اللي قال لك دارين اي حد اللي الى كدارين ايان فدايخون اديك النبي قال داروا دارو جيبلو جبل اي عم فريست سين عمرنا سو بنو كو سي اي يقوله اسبيت مناير فداك انت تاكته او تري وا كدارين ايا ليته فين غانت رسول قوك يقول لي الله صافي عن نسا في عام قع صاراني دارت ان <أم> تامرك <تعمل كيك> قال <كلا> مستغفر د بذا فطلب لهن ايجا كحي حرمى ان الله غفور او دفع يالتا اي شيمون عريسان هيا مؤمنين تبع المرك الله ذي سده مناسبين الى ين قالوا لا الله من الأخيرة. ك غوستون خمين على آخرنا كوتراكشرين كما يجلس الكفار قارس أي غوستي كارلا سمين الصعب القبر إنتو أي نوالي أحمد بن علي عليه أرنجيل لكن حباش مرجل لجاييل هذا بلوفي القاب غوست كما يجلس الكفار قارس أي من الصعب القبر كمذا قالوا يا يهان النبي إذا جركا ديكوي مادان من قبلها يبرهم يضايعنك يقو <تصفيق> كلبا لنقلعي على الله يشرقنا إنا ينقبل ولا جنان بالله سيهو عكالي ولا يصرقنا إنا ينوحدي ولا يزنينا إنا يندل ليساني ولا يقتلنا إنا يندلي أولادهن عرورتوضا ولا يأتينا إنا ينلئي منا إبوتان قرع يفترين هو أبوتان بين أيتيهن نورتوضا وأرجئ له إن اللجوه هذا وما ركوا لشيء أو في معروف أحدين تتقن أيانكو قار مري فبعيونا هذا نوداروا صوف اللهن الله إلى أن الدم بيدافع بارف فيما الله خرج فيه وكاله إن الله أبا غفور لهن وأولاف يا رحمون بيهن هون عريسنايا يا أيها الذين دتكم آمنوا عقرا ما يذب لا تتولوا كوريا لنا قوما دت وضيب الله بعرضي عليهم كركوضا قد يأيسوا غوصة من الآخرة كغوصة كما سيدا يأيس الكفار حيث على من أصعب القبور كميرة سورة صف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا أيكم أعظم تهي سورة دي كوي صف مدريا وآيات أربعة عشرة آية أفريتظن آيادوا أبدأ هذه السورة وعنكم بالله بسم الله إبواهين مريقي قبيدي علي الرحمن حاريس جودنا حاريس الرحم متقارعان إذنا حاريسو صباحا وحوفا إلا هي ما أونك في سماوات ريا الجدود كل سجن وما في الأرض ريا الجدود كل وهو إباه العزيز اللهم كسر سكادك العكيم مامل ونكسه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ضد مسلمين أصحاب الرسول لا كمذا أي هذا القفا كذي وهي لذا لو كنا نعرف أحب الأعمال إلى الله لفعلنا حتى لو لا يحب إلا سميه وجعليه وصمع الله وعلله شكا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله سفن كأنهم بنيان مرسوس فإذا كنت أقول لك أعلمين كلا بابا أدين تأبب الجهاد جهادين في مال أن أشبه أجعليه yaaki umar ka arintii timidina oo ga filani ma gashay halkaas aanan ta ka timin oo weydaan yeeli karin aad u rahayd kull ka qof kamooninka oo walaabo wuxuu san yeeli waayeelay haduu jira been bayno qotay wasfuhu ila aladiba lugumuta wuxuu san yeeli doonin haduu يا أيها الذين دطل. آمنوا حقا ما يجوا لما تقولون معذوب هذا شيء ما وحيدا لا تفعلون سمينا كبروا وحوي مقتل أشد الغضب عرض مركل هر دفده آخر درجة قدرته مقتل لي وحوي مقتل أمل أبا إن دلهي أبوه ينادي أنت تقول إن هذا ما وحيدا لا تفعلون سمعيني. إن الله هذا يحبه الحجعيه الذين ذلك يقاتلون تقال لما في سبيله دينك سكرية لديه صفا إياه وإسبر برتاقا وإذكا أنه مودي بنيان بس مرسوس صدق لإسفلحي رأي وإذكار رسول الله أشعقونك إذ قال موسى نبي موسى الدهير لقومه قالوا قولوا كدشبن إسرائيل يا قومي قرابوا هم تؤذونني محديد دبيسا وقد تعلمون الواب أني أنا للرسول الله، الله مذودري إن أناي، إليكم لا يدين صودري، وعقتهي أم هذه بيزان، فلما جرتي أزاغوا عقق الله عذابا، أزاغله بلعيل، قلوبهم لا في الكوزة، كله يبويه لا يهدي مهنوني، القوم أدب الفاسقين دين تكابعي، وقف كسودا ببدين بهو حراي، قلبي يسمى ركود دينته، حنوما كفوجاي، وعند وقت عوشة قال حيسا. أو يري إبن مريم مريم أول كذا هيات بنى إسرائيل نبي عقب عروتي سير إني أنا جاه رسول الله قال النمو إليكم إن كان ليك يسوع مصدقا أنا الرمز اللي كتب بين يديه يهوه ريس ومن الطورا كتاب النبي موسى لوجوده الرمز نعيه مباشرا وأن ينكب شارينا يا الرسول بشارين يأتي من من بعد أنا كذا اسمه مجيزة. أحمد دبال ليلا فلما قلت جاء أحمد أويمد هم بني إسرائيل بالبيانات المعجزين حدوا أوليهمد أي قالوا إلى ذلك هذا وحن أحمد أيهمد سحر فالمضين أي سحر مديس عضايو يا أيها الذين ددت من حقا رميو لما تقولون ما حظوا حظ ليسان ما وحق لا تفعلون سميني إن الله يبوين يحبه حجعليه الذين أخيارتوا وقاتلون الدجالمان في سبيله يبدون في سكرية هذا يدعون دقال لما صفا يقول إن عجوغوت كأنه مدد هنيان بس مرسوس لصفا ويكون حسر رسول الله إذ وقت قال موسى نبي موسى اوهر يا قومه يا قوم القراب لما تؤذونني محادي لبيسان وقد تعلمون إذنكوه أني آميه رسول الله إله نمودر إنا نحي إليكم يدينك الله يدري فلما جورت زاغوا أي حقي كله ذنب أزغل له إبله عيل قلوبهم الله يالخودة والله إبويين الله يهدي ما هنوني القوم تضل فاسقين خلوا بودين تكبر علي وين وقتنا هم دوشك قال إسأو يري إبن مريمها قبل إسرائيل نبي عقب عروت زيل هني أناك الرسول الله إلى أحد يدري إليكم يدينك الله صدري وانا مصدقا أنا الروميناي اللي ما كتاب بين يدي ورطي لها من الطورة ومبصيرا لذينكم بشارين بالرسول المالي لذينكم بشارين يأتي إيمان من بعدي كذا شيده اسمه مبيس أحمد الليلة فلما قرتي جاءهم ويمد بالبينات المعجزين قالوا وعي هذا وعى المعجزة أحمد لا يمد سعرهم فالمضير عدو ومن أضلت ومن روحه هذا قد لمكجد الروي ممن روع قد افتراوا على الله اي بوين كركي الكذبا بين وهو اسلا او يدعى لو يورايو الى الاسلام والله بوين لا يهدي منون القوم قد اضل يمينا قد درس يدون ويريدون وعه غضن نور الله الى افكين كباب وين ففي الكره والله ادوينه مُتِمُّ منورة، دين كيسى هذا ما يستريجوا، ولو كريه هذا قنصا، الكافرون كوي حق بيني هذا قنصا، هو أبا الذي أحد أرسل الديني، رسوله الرسول كيسى في الهداه أنه هي الدين الحق حق دين كيسى ولا دين يظهره أبا إنه دين كان إسلام كموجيه على الدين الدين كاركي كله إليكي ولو كريه هذا هذا قصده إن الله أنت مشركين ومنحك بعض لهم وجرد ربا من من روحك افتراء انت على الله يبغونك أوركي الكذيب بين وهو يسقون يد لا لوجير أي إلى الإسلام إسلام نما لوجير أي كله يبغون لا يدي ما القوم ضب أضالمين أجرد صدي يريدون وعيدهن أيام ليطفوين الدمية نور الله يد اجتينك يافواي ما يقود لما وجد متي من نورو فرسلوا نوره من نوري فشتين ما استري ولو كرى هذا قوم سد الكافرون هو إلى الذي الله أرسلت الى رسوله بالهدى ان مولى ترى ودين الحق حق دينتي ايها الرسول كلا لا ترى ليوهره سلام دين كان حق على دين دينك كله يديك ولو كرى هذا المشركون أنتي أباو شريقي يا سيو توجهي قبلها الخيمني قدرك مؤمنا أعدوني يا خدا وأناخزن لوجي دينه قال تعالى إلى وحير يا أيها الذين دخلوا آمنوا حقهم ياياو هل أدل لكم ما إذن تزيأ على تجارة تجارة كركت قرع سكركز ما إذن تزيأ قرع سياكي وشين يري الوفاء إذا ما وقصر يامد كان تنجيكم تجاربان كانعسي كان وحو إذن كبدبادنا من عذاب عذاب قليد ديبو إذن كبدبادنا عذاب قاسو أليم إذن حنو جيو جواب توحاوه يا ضلع يا ربان نتوصي واهو بآناي تجارب عذاب لوك بدبادو واتن تجارب تؤمنون واحد همين ايسان كو بالله إبوين والرسوله وتجاهدون في سبيل الله إلى الدين تيسكروا يا لدال باموالكم حتى ين يدين قوتها إياه وأنفسكم نفسيلكنا واتجارة العدل وجبت بعده ذلكم كأس خير يدين في عن لكم يدينك ويحكى له عيسانة أنا أيه كفي عنام بدن إن كنتوا مهداتي تعلمونكوا خيريا قال فافعلوا تجارتي وترزنيه إنتوا حذر يفير لكم إلا هو إذين لفايا ذنوبكم قم بيالك إذين كوضا ويدخلكم وإذين قالين إذين جنات باريال أي تجري دريريز من تحت أهوست الأنهار وديال ومساكنا أقل الله إذين لحظين إذين طيبة ونقبضا في جنات عبن إنه قادق الجنة سكود الله العظيم هو أخرى فإذا كرواتنا تعبونا ابجعش نوتيكا دو وانا نسل غرغار من الله كدوبين عجيلين كغرغارو وفتح تدي دلب ليين فرو قريبون مكا سو دو فتحو مكا وباش رسول الله بشار للمؤمن فكحجر في الجنه بشاره يا ايها الذين امنوا حقرنيه كونوا واحد نقوطان أنصار الله اليك وغرغار نقو حتى يقلقار كيسي دون ايسان سيدي اوكال قال عيسى او يري ابن مريم مريم اويل كداها للحواريين على دوحو يري من روح ابا انصاريه كالماء الى الله دينك ابا يا ايغو كالماء قال الحواريون سيجالك على دابا يري معنو انذا انصار الله ابا كالمية فأمنت عيسى وحرم ايسى من بني اسرائيل نبي عقب أولادي سكملوا أي حواريين مهريرا وكفرت وحنا عيسى بني زيد طائفة كه من بني إسرائيل كملوا فقط على لباقي كه بع الله تعالى ماي بحسب كه الرومي زيد في كه بني زيد أي الله تعالى ماي إلى يدنا وعن حجني الذين قعدوا أمروا عيسى للرومي زيد على عدوهم القدي كركيزا فمن غرقارناكو اوجيناي او فاشبحو تودروعي نوبه واهيرينكو ادغو ييغي بات قادرين يا يا الذين دستم من حق الروميه هل ادل لكم على تجارة كان اسكرتي تجاره سوتين جيكم الى كبد بابيس من ادب النار اري من ان تؤمنون وعد الرومين اذا بالله يذويه ورسوله وعد وعدك أعلمه أن في سبيل الله إلى الدين تيساكريا لديه يا أموالكم إذنكم حوله النيوة وأنفسكم نفتي النيوة يالكم كاسا خير في عنام بذل لكم إذنك إن كنتم هداتهم تعلمونكم وخير يقان فافعلوا صنعي يغفر أبوه لكم إذنك من في مربكم النيب دافايا ويدخلكم وهو إذن قالين من تحت أغوست هذا الأنهار وبيال ومساكين أقل طيبة ونقسن في جنة عدن نقاذي قد جنة سجدها إذا كيال ذلك كاس الفوز الليبان العظيم هو وأخرى فإذا كلا الدنوية يا, يا الليذين سينية هتعبون هاجعشين أهلا النصر هيل من الله إذا وإن عقل ليذين فهيل لي وفتح فرس قريب دو وبشر رسول الله بشار المؤمنين انت حقر رميزي بالنصر والفوز في الجنة وقوم بشار الدين كان انهي جرقال هالأيان اخر جنة يا ايها الذين دوتك امنوا حقر رميانه كنوا وحب نقطان الله ان لك المهي النغضة كما سيدي قال عيسى اويري ابن مريماء مريمويل كذا في الحواريين سجالك على عذابه الحكويري من يا أنصاره كما إلى الله أبوينه وكمينها قال الحواريون سجالك على دوايرنا أننا أنصار الله كما أبا فامن وأنبي إسرائيل طائفة كه من بني إسرائيل نبي عقب أولاده كمله وأولهم الحواريون نبي تظن حواريون أورنجيني وأول من منا بإسرائيل وما يزأ يوم وكفرت وعنبي عيسى دي ديدي طائفة من بني إسرائيل ثميدة حيات ديدي فاغتتلا لبدي كوح باطة قال لمي فأي ابنه وعن حجيني ونقولي يقرقار سيني الذين كوحة آمنوا ألي يحيسروا مييي على أدوهن يدعوا الكوحة كوركو أيان قرقار يقولك السيني وفأصبحوا انتي أبي يحيسروا ميسى وعين ظاهري كوات كاذا والله عمى